خلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 كيف كفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا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 ليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 ستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغون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 تمرحون وادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنما نريك بعض الذين عدهم أو نتوفّي أنك أو نتوفّي أنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك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 124- أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كبيرون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 ويستهزئون <تصفيق>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 في عباده وخسر هنالك الكافرون.